ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يضل فمن تجد له ولي أموره شدّا وتحسبهم أي قاضٌ وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.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 فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن أوعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والرب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا من رأى ظهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفتي فيهم منهم أحد ولا تقولن لشيء إني فعلوا ذلك غدا إلا أي أشاء الله وذكر ربك إذا نسيت قل عساء إيهديني ربي وقل عساء أي إيهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا فيك فيهم ثلاث سنين سنة وزادوا تسعة وللله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً. وَأَلْمَا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ من كتاب كِتَابِ لا لَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَاجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعم أغفلنا قلبه عن ذكرنا والتبغ هوى والتبغ هوى وكان مره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فاليدفور إن أعطنا للظالمين نارا أحاط بهم فرادقها وَهِيَ يَسْتَغِيثُ الرَّسُولُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِيَ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لهم لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أساور يحلون فيها من أساورا من ذهب ويلبسون ثيابا, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 وما أظن سعت قائمة ولا يردت إلى ربي لجد النخير منها من قلب. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من طراب أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك ربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك ما لو ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا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 هو خير ثواب وخير عقاب وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلط به كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة فأصبح هشيمة تذروه الرياح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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا كان كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ أَمْ يَدْعُونَ إِلَيْكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ الظَّالِمُونَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُكُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أو منذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزواء ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن أجعلن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور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 قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصفا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن أمكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قومة.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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن أجوج أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سأوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضا يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا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 خالدين فيها لا يبدون عنها حوالها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مززا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا